Yeah. وجه نظرك مو وجه نفري قاعدة في الراب ليش أحترم لازم أفرد عفلي في الهب يبقى الأقوى اللي في نفري مو نفس على أغاني الحب التوهج الغزلي حاطط من الراب في مجتمع بنقبل صدماني وقالوا لي الراب إساء أو أذى أو قالوا إن الثقافة محصورة في معينة لبناء مخيلا خلت فكرك انعسل عن صوت الشارع اللي ظل مستور اعتبرني كاتب شعر ولا شعر بحوم ولا راب مستور أنواني على صخر محفور وفر بالدور فسطها كتب هارد كور الطرق طرق نعمل فرق لو وجهة تفارك مقبولة بس في الراب يعلق عنو حتى الرمق الأخير فني لا قلق الهزل استولى؟ لا الراب لهزلهم اخترق اشتباك اختراق امتلاك من شقاق اتفاق ياه وجهت نظرك مو زي وجهه نظري لو شايف رابي تهم شايف رابي قدري لو شايف اني حفشل منك حاخد حذري ومهما عرفتونا برضو حطبع اثري في مجتمع صوتي فيها انطمس من سمع بس اجتمع على اني مبني على الكره وامتنع عن السمع واقتنع انو الراب جرثومة مسمومة في المجتمع ولا بد لكن لا اوضف ضدك رابي يهدك تبغى تخفي الراب مايكات بتحدك رابرز محاربين بنشوف عندك مستمرين ما حيفيدك عندك سو لا يكثر اوزن المكسر حرب طويلة ضد الهزل وما راح نخسر لا راح نكثر نكتب ونسهر واذا كنا دم واحد كيف ما نقدر؟ قدريجي استراتيجي من غير لف ودوران دوران الى نمام طريقي فني تسبيدي الزبيت خريجي بيدي وبلغة العادلة بيتي تربيجي لئ ليركس بس تعبيري شارعي اختار نقاشي مستمعي لكن لعنسه سارعي للمجد والعلاق لها مدامعي وللعدل فني زي العضل وطني توجه له مدافع ذره بوقف ومانع رفض تفجير الجوامع لا مانع التصدي ضد الظلم النابع ضد الفسق الشائع وضارب سدد وقارب حتى الأول موجه عكسك جد في قارب رابر محارب مكبر كهارب وقيودي راح تنفق من عن كل الشوارب اشتباق hey, oh. اختراق امتلاق hey, oh. ينشقاق اختراق